يذبح أبنائهم ويستحي نسائهم إنه كان من المفسدين ونريد أن نمُن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم ونجعلهم أئمته ونجعلهم الوارفين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهمان وجنودهما منهم ما كانوا يحضرون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 فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحسنا من فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون وأصبح فؤاد أم موسى فارغا إن كادت لتوذي به لولا لولا أربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين وقالت لأخته قصيه فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون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 ولمّا بلغ أشده واستوى آتيناه حكمًا عدلًا وكذلك نجزي المحسنين ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها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 قال ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له إنه هو الغفور الرحيم قال رب بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين فأصبح في المدينة خائفا يترقب فإذا الذي فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرخه قال له موسى إنك لغوي مبين فلما أن أراد أن يبطش بالذي هو عدو لهما قال يا موسى, قال يا موسى أتريد أن تقتل لي كما قتلت نفسا بالأمس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 من الناس يسقون ووجد من دونهم امرأتين فذودان قال ما خطبكما قال تا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير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 قالت إحداهما يا أباك استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين قال إني أريد أن أنكحك إحدى بلتيهاتين على أن تأجرني على أن تأجرني ثمان يحجين فإن أتممت عشرا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 فَلَمَّا قَضَى مُوسَى الْأَجَلَ وَسَارَ بِأَهْلِهِ آلَ سَنجانِفِ الطُّورِ نَارًا قَالَ لِأَهْلِهِمْ خُذُوا إِنِّي أَنَسْتُ نَارًا لَّعَلِّي آتِيكُم مِّنْهَا مَعَ النَّارِ آتِيكُم مِّنْهَا بِخَبَرٍ أَوْ جَذْوَةٍ مِّنَ النَّارِ لَّعَلَّكُم تَسْقَلُونَ فَلَمَّا أَتَاهَا نُودٍ مِنْ شَاطِئِ الْوَادِي الَّأَيْمَنِ فِي الْبُقَاعِ الْمُبَارَكَةِ مِنَ الشَّجَرَةِ أَيَّ يا مُوسَى أَيَّ يا مُوسَى إِنِّي أَنَا اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ وَأَنْ أَلْقِ عَصَاكَ فَلَمَّا رَأَهَا تَهْتَزُكَ أَنَّهَا جَادٌ وَلَا مُدْبِرٌ ولا مدبرا ولا معقب يا موسى اقبل ولا تخف انك من الامنين اسلك يدك في جيبك تخرج بيضا من غير سوء وضم وضم اليك جناحك من الرهب فذلك برهان ربي لك فذلك برهان لمن ربك إلى فزعون وملئه إنهم كانوا قوما فاسقين قال رب اني قتلت منهم نفسا فخاف ان يقتلون واخي هارون هو افصح من رسلا فارسله مع يرذئا فارسله مع يرذ ان يصدقني اني اخاف ان يكذبون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 وما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين وقال موسى ربي أعلم بمن جاء بالهدى من ذنده ومن تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون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 وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة هم من المقبوحين وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة هم المقبوحين ولقد آتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى بصائر الناس وهدا بسائرا الناس وهدا ورحمة لعلهم يتذكرون وما كنت بجانب الغرب إذ قضينا إلى موسى الأمر وما كنت من الشاهدين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 فَيَقُولُونَ رَبَّنَا لَمْ نُرْسِلْ فِئَةً إِلَيْنَا رَسُولًا فَلَاتَّبِعْ آيَاتِكَ وَلَكُنْ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَلَمَّا جَاءَ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِنَا قَالُوا لَوْلَا أُوتِيَ مِثْلَ مَا أُوتِيَ مُوسَى أَوَلَمْ يَكْفُرُوا بِمَا أُوتِيَ مُوسَى مِنْ قَبْلُ قَالُوا سِحْرَانِ تَظَاهَرَا وَقَالُوا إِنَّا بِكُلٍّ كَافِرُونَ قُلْ فَأْتُوا بِكِتَابٍ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ هُوَ أَهْدَى بِنُمَّا اتَّبَعْتُمْ إِنْ كُنْتُمْ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 ويدرؤون بالحسنة السيئة ومما رزقناهم ينفقون وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين وقالوا إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبا إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا ولكن أكثرهم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 وما كنا مهلك القرى إلا وأهلها ظالمون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 وَيَوْمَ يُلَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَاءِ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ قَالَ الَّذِينَ حَقَّ عَلَيْهِ الْقَوْلُ رَبَّنَا هَٰؤُلَاءِ الَّذِينَ أَغْوَينَا أَغْوَينَا هُمْ كَمَا غَوِينَا تَبَرَّأْنَا إِلَيْكَ ما كانوا إيانا يعبدون وقيل دعوا شركاءكم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم ورأوا العذاب لو أنهم كانوا يهتدون ويوم يلاديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين فعميت عليهم الأمبار ياو يومئذ فهم لا يتساءلون فأما من تاب وآمن وعمل صالحا فعسى فعسى أن يكون من المفلحين وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيار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 أفلا تسمعون؟ قل أرأيتم إن جعل الله عليكم أنها سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه. أفلا تبصرون ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم ولعلكم تشكرون ويوم يلاديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون ونزعلنا من كل أمة شهيدا فقلناها تبرهانكم فقلناها تبرهانكم فعلم أن الحق لله وظل عنهم وظل عنهم ما كانوا يفترون إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم واتينا وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرعين وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن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 قبله من القرون من هو أشد منه قوة من هو أشد منه قوته وأكثر جمعا ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون فخرج على قومه في زينته قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا, يا ليت لنا مثل ما أتي قارون إن إنه له حظ عظيم وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها ولا يلقاها إلا الصابرون فخسفنا به وبداره الأرض فما كان له من فئة فما كان لغو من فئتين تصرونه من دون الله وما كان من المتصرين وأصبح الذين تمننوه ما كانه بالأمس يقولون يقولون ويك أن الله يبسط رزقا لمن يشاء من عباده ويقدر لهم أمن الله علينا لولا أمن الله علينا لخسف بنا ويكأنه لا يفلح الكافرون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 إِنَّ الَّذِي فَرَضَ عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لَرَادُّكَ إِلَى مَعَادٍ قُلْ رَبِّي أَعْلَمُ مَنْ جَاءَ بِالْهُدَى وَمَنْ هُوَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ وَمَا كُنْتَ تَرْجُو أَن يُلقَىٰ إِلَيْكَ الْكِتَابُ إِلَّا رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ فَلَا تَكُن نَّظِيرًا لِّلْكَافِرِينَ